قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كروة خاسرة فإنما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 يسألونك عن الساعة يين مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأن إنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا.